علي مروح في قلبي بوحي آذيني من اللوهام أنا منام قضت عيني علي مروح في قلبي بوحي آذيني من اللوهام أنا منام قضت عيني وخاف الياس يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني وخاف الياس يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني زمن دوار أجلي شديت لها شدت لها ردت دفيني يزين الشيء يشين الزين وتاريني على كبري ولا دري أنا وين علي من الروح في قلبي بوح يا ديني من لا وها انا ما نام في ضت عيني علي المر بقلبي بوحي اديني من لا أنا انا ما عيني واخاف اليسر يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني واخاف اليسر يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني في قلبي ياه الله نسيني تعب تسأل وانا في حل داويني عن الأقدار عن الأسغر وما فيني وليش الناس مع الهجاز تخليني عليم الروح في قلبي بوحي آذيني من الله وها أنا منام في غط عيني عليم الروح في قلبي بوحي آذيني من الله وها أنا منام خاف الياس يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني وخاف الياس يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني تعب تعواني عانيني ولكن لا أقول الله لي معيني يصبرني ينورني يداريني يفهمني يعلمني على ديني عليم الروح في قلبي بوح يا ديني. من لوها أنا ما نافظت عيني عليم الروح بقلبي بوحي أذيني من لوها أنا ما نافظت عيني وخاف الياس يزيد الباس ويقضيه بحسرتي وانحاش من بيني وخاف الياس يزيد الباس ويقضيني أموت بحسرتي وانحاش من بيني ماني خسران مع القرآن يواسيني وبالأذكار طرش يطير علي من الروح في قلبي بوحي من اللوهة انا ما نام قضت عين علي من الروح في قلبي بوحي من اللوهة انا ما نام قضت عيني الروح في قلبي بوحي أذي من الأوها أنا مانا ما بغت عيني وخاف الياس يزيد الباس ويقضي أموت بحسرتي ونحاش من بي وخاف الياس يزيد الباس أموت وانحاش قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح